بسم الله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على بعد الذين استطروا وقعد نكمل بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر من أصول الفقه في الدورة التمهيدية نتكلم على الشروط الخاصة التي تكون عند الإجتهاد في الواقع يقول يعني تابع شروط الإجتهاد وأتكلم على الشروط العامة وأبعد كده نتكلم على الشروط الخاصة عند الإجتهاد في الواقع في الواقع الواقع اللي فيها يعني الشروط. الشروط الخاصة التي تكون عند الاجتهاد في الواقعه ايه طب الشرط الخامس عموما في كل الشروط او الأول في الشروط الخاصة أن تكون المساله مما يسوغ فيه الاجتهاد يعني ما يكونش فيها لا دليل قطعي طبعا يجي قطع الثبوت قطع الدلالة يعني, يعني عندنا قدل قطعية الثبوت و ظنية السبوت كلاهما قد يكون ظني او قطع الدلالة يجي عندنا اربع عنوى في قطع الثبوت و قطع الدلالة زي قاتل من القرآن او حديث متواترة من قطعي قطعية الدلالة على الحكم مفيش اي اي احتمال لاي تأويل او تفسير او اي او معانو اخر في قطع الثبوت ضمن الدلاله وخدالك زي مثلا ايه القرء القرء طهر او ايه او حاجة. في ضمن الثبوت قطع الدلالة يكون حديث مثلا ايه مشهور او عزيز أو غريب او وخدالك احاد لكن دلالته قطعيه في الايه في المساله في ضمن الثبوت وضمن الايه لما نتكلم على اللي هي فيها دلاله, دلالة قطعية من نص قطعي يعني هذه المسألة التي هي المفروض لا يوجد اجتهاد أن يكون مسألة لا يوجد خلاف فيها دليل قطع الثبوت قطع الدلالة و هذه مسألة قليلة أو يكون مسألة فيها مثل مس مسألة دليلها الإجمع الإجمع لو كنا فيه جماعات قطعية و فيه جماعات ظنية لو إجمع قطعي يعني ما نقول بالتواتر وخدلك من من تكلم يعني كلهم تكلم أو كانوا حاضرين واخد لك وتكلف في المساله ديت وننقل اجماع بهذه الطريقه يبقى ده اجماع قطعي الثبوت وبيبقى قطع الدلاله على المساله اللي هي موضوع الايه مو عليها معايا كده يعني موضوع الايه التحاكم ان هو عليه فده مثلا هنا المفروض ماكش فيه خلاف اللي يخالف الاجماع الجفاسق لا يجوز مخالفه الايه الجماعه طالما حصل اجماع وصح ها ازاي اعرف مثلا واحد وده عمليه مثلا زي ابن المنذر بينقول اجماع ابن المنذر اشوف مثلا ابن المنذر مثلا في القرن الكام في القرن الخامس مثلا الهجري انا اشوف خلاف من اول التابعين او الصحابه من اول الصحابه لحد عصر ابن المنذر اي حد خالف المساله دي كان في اجماع يبقى ابن المنذر هنا متسائل في الاجماع وما فيش في المساله معايا كده لكن لو لحد ابن المنذر ما, ما فيش خلاف يجي كده في إجماع نجرب ابن المنذر ابن صحيح طب لو جيه واحد بعد ابن المنذر خالف يقول له لأ أنت محجوج بالإجماع اللي قبل عصر يجي كلمة الإجماع أن يكون من مجتهد الأمة بعد أن يكون في عصر من العصور أخذ ذلك يعني في وقت فترة من من الزمان حصل فيه الإجماع يجي كل العلماء من أول الصحابة الحد ابن المنذر لم يختنوا في هذه المسألة يبقى ده في اجماع واخد لك في هذا العصر واضح كده ف المهم ان انا اللي هي فيها <تصفيق> اه لمجرد ان يقول بيقول بالاستقراء واخد او يكون في حد جاب لي ناجل اجماع هو ينقول يعني في ممكن يكون عاصي في حد في العصر الثاني الثالث مثلا ناجل ما هو ينقوله برضه فالمهم ان احنا عندنا مساله لما يكون قطعيته قطات الدلاله يبقى دي مفروض ما فيش خلاف فيها لا دي مش مجال الايه مش مجال الاجتهاد المفروض دي ما حدش اشتهد فيها لأنه هو كلمة لا مع النص ليها معنين يعني المعنى الصحيح بتاعها إذا كان هناك نص يعني ايه نص قلنا المرة اللي فاتت النص اللي هو لا يحتمل معنى آخر نص لا يحتمل معنى آخر واخد انك مفيش اشتهد مع النص يجي طالما اللي فيه نص يفعش اني اشتهد مفروض انا ايه محجوج بالنص انا اوافق النص في فهمه طب انا لو اشتهد في فهم. ادله اخرى اويد بها النص ماشي ينفع ان انا اجيب ادله اخرى تعاضد هذا الايه الاتفاق او هذا النص يبقى كده انا اجتهدت لموافقته مش لمخالفته اجى لي اشتد مع النص يعني ليه ام مخ... اذا صح النص وكان هناك نص ودلته قاطعه في المساله اجى في الحاله دي ما ينفعش حد ايه يختلف يبقى مسائل اللي فيها ان واقعه اللي ممكن المجتهد يشتهد فيها اللي هي ما فيهاش ايه ما فيهاش نص ما فيهاش نص قطعي ثبوته قطعي ادلهنا او تكون نازله ما فيهاش نص اصلا المفروض النازله دي شيء جديد حادث ذات التقاح الصنعي لو التقاح الصنعي مثلا او ان هو مثلا يخلوا الراجل يجيب ايه مثلا مراته ولد او بنت يتحكموا في نوع الجنين او الاستنساخ ده حاجات نوازل ها حديث حادثه جديده العلماء دي برضه يجتهدوا فيها ما نص فهو بيلحقها بنصوص بدي موضوعات عامه للشريعه وبنحققها بيها باقرب هما ليها واضح كده ده ده بس الاشياء ولا, يجيب ولا؟ يعني نجيب هي ادله بقى عمومات اي حاجه واضحه كده طيب رقم 6 ان يتصور واقعت المساله تصورا كافيا في الحكم عليها ليه يعني طبعا الحكم على شيء فرعا عن تصوره يعني هو لو مفهمش المسألة يحكم فيها غلط تلاقي في استعجال من المفتي لو كده يجي أخضر مش عايز يسمع السؤال للآخر فيتعجل مثلا على سبيل السلسة يقول الشيخ الرسامين بيقول له إيه؟ رجل هلك عن بنت و أخ و بنت و أخ و عم شقيق هل الأخ ده أخ الأم ولا لا لو مسألش يفصل حالة الأخ الأم وحالة الأخ الشقيق إيه وأخ الأب لو أخ الأم ما يأخدش حاجة واخد ذلك ما بنت وفيه عم شقيق العم الشقيق ضع عصبة هيحجب الأخ الأم لكن الأخ ده لو أخ الأب أو أخ شقيق هو ده والعم ما يأخدش ياخد بعد, بعد, بعد فرض البنت ياخد الباق الدر لو لغير ام لكن فهنا انا ده مثال مثلا بقولك هو, هو لازم يعرف الاخ ده اخ الام والاخ لغير ام لازم يحكم ياخد المساله تصور تصور كامل عشان يعرف ايه يحكم فيها بعد كده ان يبذل جهده في سن حكمها يشوف الدليل ده منسوخ ولا مش منسوخ عام مخصوص ولا مش مخصوص وسبت لازم حتى احنا قلنا في الاجتهاد انه مش مثلا بسل الجهد مش مثلا لرفع حاجة بسيطة من هنا ل هنا لا رفع شيء زي راحة كده مثلا حاجة تكون يعني لازم يكون ايه في مجهود يبذل اخر حاجة ان يستند في اجتهاده الى دليل ان يستند في اجتهاده الى دليل يعني هي هي المسألة اصلا مفاج دليل المسألة اصلا نازلة مفاج دليل هو اللي يجي يحكم في نزله او اي حاجه زي كده يرجع لايه لدليل وخاصة ان هو عنده الاستصحاب من ادله المختلف فيها ها الاستصحاب دليل فعنده الاستصحاب دليل يستصحب البراءه الاصليه وحكم عدم الاصل فبيسالوه دي طاهره ولا لا مش عارف هي دليل يقول لك دي طاهره طالما ما عنديش دليل على ايه نجاستها مباحه ولا غيره واحد يقول مباحه لان الاصل الاباحه طالما ما عنديش دليل على حظرها يجي يرجع يجي لازم يكون عمله مقابل الايه بالادله الشرعيه يرجعها لدليل عام للحكم دليل عام للحكم بالقياس للحكم اي دليل من الادله المتفق عليها او الايه المختلف فيها واخد حتى اجتهاده هو يعني هو لما يجتهد يجتهد ايه مش يقول شيء في رايه لازم منبثق من الايه من الشريعة مش حاجه اجيب حاجه مخالفه للشريعه ها يكون ما فيش علاقه بينه وبين الشرع اقول لك ده اجتهاد انت او يجي اجتهاد مصادم لا لازم يكون منبثق من الايه حتى لو عمل قاعدة اصولية لو الحقها بقاعدة اصولية بقاعدة اصولية دي تتجاهد حتى مختلف فيها تتجاهد القواعدة اصولية فيه قواعدة قواعد متفق عليها او فيه قواعدة الفقهية الخامس الكبرى فيه قواعد متفق عليها بين ام الاربع كل مذب لي القواعدة تختلف عن التانية كل مذهب ليه قواعد تختلف عن الايه عن المذهب الثاني يعني الحنابلة ليهم قواعد مخت... هم بينفردوا بيها عن الامه الثلاثه فتلاقي هو بينحطها بدليل هو يرى ان هو ايه دليل شرعي عنده قاعده واخده لك ممكن كل واحد عايز يخالفه ادي يخالفه الدليل ايه الدليل آخر. معايا معايا. المهم ان المجتهد لما يجتهد يجتهد ها عند ني ايه حكم الاجتهاد هو بيقول الاجتهاد هيكون فرض عين في حالتين التقليد فرض عين في حالتين انه هو المشتهد اشتهد في حق نفسه يعني اشتهد في حق نفسه يعني احنا قلنا المشتهد لا يجوز دينه会 يقلت حتى وان ضاق عليه الوقت وان الناس ما قلنا هاي الكلام ده اه, آه. المشتهد لا يجوز دينه تقليد انه المشتهد لا يقلت احد حتى وان ضاق عليه الوقت طب لفي 차 spoiled에 んです إن هو يجيب حكم مسألة يرجع ينجل أقوال أئمة يقول أحمد جال في المسألة دي كذا يعني ينجل قول لكن ما ينسبوش لنفسه يقول ده قول أحمد مثلا واحد يسأل هو مش جادر يرجع يقول له قال أحمد في المسألة دي كذا قال شافعي في المسألة دي كذا لكن ما, إيه ما يعتبروش ترجيح لي فالمجتهد لا يقلد بحال من, الإيه من الأحوال الجميع يقول يشت... لما تنزل على المجتهد نازلة خاصة به هو يجتهد يجيب يفتن نفسه حتى طالب العلم يفتي لنفسه طالب العلم طالب يفتي لنفسه لكن لا يفتي لغيره وهنتكلم عن المسألة دي في التقليد التانية أن يكون فرض عليه أن يشتهد في حق غيره إذا لم يجب غيره يجي تعين عليك يعني ما فيش غير العالم ده في البلد وجي واحد يسأل يجيب إن إن المين. يجي يجيب عليه أنه هو إيه أنه يجيبه ليه لأنه هو يروح لمن معايا؟ يجي عليه أنه هو يجيبه أو ضاق الوقت ما هو لو, لو مثلا جاهله في حلقة يقول له انا حصل كذا وكذا ودرق عايز اجابة سريعة. الوقت ضاق لازم عمل يبقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت ايه؟ عن وقت الحاجة واخد دلك طالما لم يحتاج ليه يجاجب ان هو يبينه دلوقتي ممكن يؤخر البيان الى وقت العمل يعني ايه لما يجي يعمل بيان فوقت العمل وقت الحاجة واضح كده ان تاني حاجة برضه إن... ان لا ياخده الوقت ايه؟ عن وظيفته لو انا اخرت له البيان يبقى وقت العمل اللي هو مفروض ضاق عليه حتى إيه أنه يفعل في هذا الوقت خرج وخال الوقت عن إيه أعمل فحتى لا يخلو الوقت عن عمل لا بد أن إيه المفتي يفتيه في هذا الوقت يتعين عنه أنه يجيبه أو لما يكون ما فيش غيره معلم مش معي أو يكون في حق إيه في حق نفسي أن يكون الإجتهاد بقى فرض كفاية لما يوجد أكثر من المشتهد لما يكونوا أكثر من المشتهد على نفس الدرجة من العلم بالنازلة أخذلك يعني أكثر من المشتهد وهو معروف عارف مثلا خليبا فيه أكثر من المشتهد لكن أنا عارف أن أفلندا بيترخز مثلا مسألة الطلق مثلاً. أنا عارف أن رأي ابن تيمية ضعيف فيها ان الطلاق المعلق لا يقع رأيي ضعيف الابنتينية ومردود عليه كثير معالوش معايا هل انا واحد يسألنا عن الطلاق مثلا وانا مشتهد هل احيله على الشخص اللي هو يتلخص في الطلاق لا محلوش عليه اقول روح مثلا لجنة الفاتوة في الاظهر عارف ان هم في الفاتوة في الاظهر بيفتو بان الطلاق في كفورة يمين واخدلك الطلاق المعلق لا مفتوش يبقى اذا, لا إذا كان في أكثر من واحد يكون أن نفس الدرجة من العلم بالمسألة وإلا يتعين بقى على الأعلم وأخذ ذلك او على غير المترخص أخذ لا ده مسألة أنا بقول لك مثال يعني لو واحد أجاب خلص يجي أثقل عن الباقين لو كلهم امتنوا كلهم يجي كتموا العلم ويأثمون لكن لو هو مسألة حديثة ومشعفين يتكلموا فيها وكلهم سكتوا لأنهم مش جادرين وصلوا الرأي يجي اللي كان في الشيخ علاء كان شبه السنه كان في يوم 29 رمضان اه و رمضان في السعوديه و مصر شكل الناس عايزه تصلي تراويح و ناس مش عايزه تصلي تراويح مش الاثنين متفقين كده ولا في واحده فهو وكلوا له هو الامر موضوع حضرتك يبقى دي مساله افتهاء هي دي ايوه مساله تشترط اختلاف المطالع مساله مع اختلاف المطالع مساله معتبره عند العلماء فيها خلال اه في اختلاف هل اختلاف مطالع في اختلاف مطالع, اختلاف مطالع؟ في اختلاف هو ممكن يكون اجتهاد واخد على حضرتك واحنا اتكلمنا على تحفه الخلان من بفقره مطار اتكلمنا عليها طيب ايه احنا اللي احنا قلناها دي فرض كفايه اذا وجد أكثر من ايه من مجتهد هنا تلاحظ ان هو ممكن يحل على غيره ما يكونوا في نفس الدرجه من العلم زي الصحابه لما كان واحد كان اصحاب بيكرهوا الفتوى وكانوا بيتدافعون الفتوى كل واحد يكفي يعني ايه يريد أن يكفيه غير هذه الايه الفتوى ايه روح لفلان عارف ان عنده علم برضه لحد ما ترجع للاول يفتي فيها فالاصحاب السلف يعني عموما كانوا يكرهون الفتيه وخد بالك وكانوا يتحرجون منها ويكلونها الى غيرهم وخد بالك فطالما ما هو زي ابن عمر لما كده تريدون ان تجعلونا جسورا تعبرون عليه الى جهنم فيعني ممكن يكون مثلا بياخد منك كلام يتعبد به وهو بريء وانت ايه انت اللي تشيل مثلا وخد هو فهو دام الباب ولا تقول ابتصف على سيداتكم هذا الكذر هذا الحرام هو ايه؟ فهو بيخاف من الكلام ده باب ورع يعني لكن لما ترجع له يفت فيها الوقت لواحد واحد تمام؟ هو أولاً أسلنا صحيحة يعني هو يضرب يعني هو يتعبره عنه خلاله دي, دي إحنا نتكلم فيها من, من يسأل؟ يعني دي جاي من يسأل؟ هل يسأل المترخص ولا الأشد؟ هل فيه؟ بعد كده بقول الاجتهاد ممكن يكون مستحب في حالتين يعني ده كل حكم الاجتهاد يعني قلنا يكون, يكون فرض عين فرض يكون مستحب في حالتين اول حاله ان يجتهد لنفسه قبل وقوع الواقعه ان يجتهد لنفسه قبل وقوع الايه الوقاء او الحادثه ان في جواب عن حادثه قبل وقوعها اه ان يشتد لغيره قبل وقوعها برضو. واحد بيسالوا عن حديث لسه ما فهو بيقول كده يستحب له يجاوب في الحالتين دول طالما ان هي لسه ايه محصدتش. خلي بالك ان يشتد لنفسه قبل وقوع ال... الوقعه مين اللي قال ان ده ان ده مستحب خلي بالك لو هو ااا مثلا بيذاكر ماشي لا باب مذاكرة ولا باب إفتاء. لو مثلا يشوف مثال المستحدثة أو يجرى مثلا كتاب في الفقه بدأ أي نفسه على مثلا أشياء لم تحصل أو ممكن يحصل كذا وكذا نبتدي نشوف رأي فيها على سبيل مذاكرة فأخذ ذلك ماشي. لكن على سبيل إستحباب لا. حتى لو واحد برضو يسأل عن مسألة يسا ما حصلتش. ما يفتهش. ما فيش استحباب في المسألة. ما فيش إستحباب. إلا إسا ما حصلتش. لا. إن السلف كانوا يكرهون الإفتاء فيما لم يقع. ابو شامه اللي مختصر المؤمل بيقول ايه وكان جماعه من السلف يكرهون الكلام فيما لا يقع يقولون للسائل هل وقع يقول له قال انتظر حتى تقع ليه ان ممكن يهجم على يعني لما, لما تقع تقع ممكن بامور غير واقع السؤال يعني وقع الوقت عند السؤال ممكن يكون غير واقع المسألة عند الحدوث فيفتوا خطأ واخد ذلك فهم يقول لما توجع إذا وقعت يقول يسر الله من ينظر إليها أو ما ينظر إيه فيها واخد ذلك ودائما نقول عن كتير حتى من الصحابة ويقوله دائما من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إن لو هو آآ آآ شيء لا يعني هو لسه محصلتش أتات واخد ذلك تسألوا ليه واحد بيقول سألته طوص عن شيء فانطهرني بيقوله كان هذا قال لا قال واخد ذلك هل حصلت قال نعم يعني لا ما قالوش قال نعم راح جاله يعني إيه استحلفوا بالله أن حصلت جاله نعم واخد ذلك فجال أصلا أن الصحابة كانوا يحدثون عن معاذ رضي الله عنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فياثب بكم هاهنا هنا وإن لم تعجلوا قبل نزوله لم ينفكر المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد ده كلام إيه فقد عن معاذ بن جابل عن ما تستعجلوش وتسألوا لما تحصل جاء نفتي مسروق يقول سألته أبي عن شيء قال له هل ده حصل قال له لا قال فصل قال له أصبر حتى يحصل وهذا باب مشهور يعني في بعض الناس زي ابن حمدان بيقول له إذا كان غرض السائل أنه يعرف الحكم أستوى احتمال أنه يقع أو هو بيذاكر ينتفع بالجواب فلا بس يعني هو عايز يقول لك في, إيه؟ في تفصيل عايز يقول لك أنه ده في, إيه؟ في تفصيل نشوف مثلا هو بيذاكر هو مثلاً بيجهز ممكن حاجة تحصل يعرفها واخدلك فبيقول إذا كان على هذا المثال لا بأسة بالجواب فيما لم يحدث وبعدين نجل نجل كلام على الكلام يقول لأ إن ده ما يحصلش وقال هو ده الأولى إن هو لا يتكلمون في المثال ده عن باب الكراحة لا يتكلمون فيما لم يقع حتى يقع ده الايه ده الأولى فيجا جماعة إيه إجا مسألة إن هو يقول إن يستحب للمفت إنه يفتد فيه حاجة قبل حدوثها وده حكم ان هي ان ده مستحب يبقى لا. لا نقول لا ده مكروه واخد ده لك الا اذا كان بعض الناس بيرى اذا كان متوقع حدوث يعني شيء ممكن يقع بيبتدي يذاكر باب المذاكره مش الافتاء يذاكر يجهز بس يشوف الموضوع ده في اقوال ايه واخد لك علماء بيتكلموا في ايه تشوف الباب ده بابه يجهز يحضر نفسه للافتاء لكن ان هو يفتي قبل نزولها لا لا مذاكرة ولا ايه ولا سؤال حضرتك اتكلم عن الفلسفه المشكله ما موجود ها بدي مساله فيها خلاف يعني مسألة إن قبل ان يقع ولا ولا يقع هو بيقول يستحب واخد بالك الخنثه موجوده يا شيخ مكتوب في كتب الفقه من قبل ابو حنيفه بكثير الخنثه ماله كتب الفقه من زمان وده اصلا شيء موجود من, من بدء الخليقه في في خنثه موجود واخد بالك لك اخر حاجه في الموضوع ده إن هو ان محرم في حالته انا اخويا كان بحاول اختصر الكلام جدا عشان نخلص النهارده عشان كده تعملوا استهادتكم من نفس ان احنا نخلص الاستهاد محرم في حالتين ان يقع في مقابل دليل قاطع من نص او اجماع طبعا احنا عندنا إنما زي كده ابن الحذيب زفر بن الحذيب بيقول ايه ناخذ ما لم يجي الاثر فاذا جاء الاثر تركنا الراي واخذنا بالاثر إذا كان عندنا نص قاطع من اجماع او نص قطعي ان انا اوافق ومش لكن اخاف لا يجوز خلاص كده ايه جالشتاج في هذه الحاله ايه لا يجوز طب افرض واحد مثلا هل يقع احنا بنقوله بشروط المجتهد ان يكون عنده علم بالاجمهاات وبالناسخ وبالمنسوخ وبالادله القطعيه مش مش الكلام ده وبقيه الاحكام هل ينفع ان واحد يجتهد في مسألة ويخالف نص الاصل ده لا يقع الاصل انه هو مشتهد وفي الشروط ما يقعش ما ينفعش اصلا يجاله مش مشتهد او تعجل اخطأ معالبش معي طيب افرض انه يصل منه على سبيل الخطأ كل بني ادم خطأ يعني ممكن ينسي مثلا خطأ مش عارف ايه يبجي هذا مردود عليه لك. ليه لان حق واحد لا تعدد الحق عند الله عز جل واحد لا تعدد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه اذا اجتهد واصاب لو وإن أخطأ لأجر إيجاد أجر الإجتهاد ليس أجر, أجر الإصابة إيجاد الحق واحد لا يتعدد عند الله عز هو كده ان اجتهد وخالف النص هذا مردود على أن يلحق بالشريعة لا يلحق بالشريعة تاني حاجة أن يقع الإجتهاد مما لم تتوفر فيه الشروط زي ما قلنا قبل كده الكلام ده حديث النبي صلى الله إذا اجتهد الحاجة فأصاب فلو أجر إيجاد إن أخطأ له اجر كان هات مفهوم مخالفه اذا اجتهد غير الحاكم فاصاب ها الحاكم فله اجر خليك له اجر نعم نعم يبقى اذا اجتهد غير الحاكم فاصاب فعليه وثي خلاص موضوع متفق عليه عند العلماء زي ما قلنا اذا من تطبب ولم من يعلم منه طب فوضوا بمن واحد قال لك ايوه انت عندك مرض كذا خضر علاج ده وهو مش طبيب وهذا الدواء قتل هذا الشخص يجعله ديته واخدالك يجى في الحالة ديت غير الفقير اللي قاصر واحنا نتكلم بعد كده ان الناس دولة منزلتين ولا ثلاثة نتكلم في مسألة مهمة جدا منزلت الابتباع دي الصح ان الناس ما زلتين العالم لا متعلم العالم ده درجات والمتعلم درجات غير العالم لا جزء لهم يفتي واخدالك لا جزء لنه ايه يفتي ينجل كلام العلماء لكن ما يفتيش فيه مسألة وعشان كده حديث القضاء ثلاثة قاضن في الجنة واثنان في النار قاضن عرف الحق فقضى به ده في الجنة الثاني عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار وبعد كده القضى بجهل في النار قضى بجهل فهو في النار ها ها؟ معملش مش عاين لا يجلس تعال باجى في التقليد التقليد عكس الايه الاجتهاد فاقى المسائل باجى ايه سهله ايه تعريفه هو بيقول الاخذ بقول العالم المجتهد هو تعريفه في القصور انا بيقوله الصح بالصح بقول العالم المجتهد من غير معرفه دليله هو التقليد من ايه بص يعني حط في عنقه ده اسمه التقليد من كده اه قلده بقلاده في عنقه اداب عشان يسحبها كده كده يسموه العامي يسموه من الاعمى فهو اعمى لا يرى فهو بيدي ينقاض مع من أخذ بيده سحبه قال له تعالى هنا يوقف الحته دي يقلد الايه العالم اوقف في الحته دي اوقف هتروح للحته دي اعمل كذا اعمل كذا في, في العام من الايه من الاعمى فالاصطلاح بقى احنا نقول تعريف احسن من التعريف ده ونشرحه يبين لنا القصور اللي في الايه التعريف فهو التزام المكلف التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة من ليس قوله حجة في ذاته من غير معرفة رجحان دليله كلها طيب. التزام التزام معناه إيه؟ الثبوت والدوام فالعامي بيلتزم هذا لا يحيد عنه يعني التزم قول ما نقلده لا يحيد عنه أخبرك. التزام المكلف وقلنا المكلف عشان يدخل فيه الرجال والنساء لان غير المكلف مالوش عبره في التكليف لان ده مش مكلف قصد يعني معلوش وجوب وثواب وعقاب وكده لكل احنا نتكلم على المكلف مذهب علشان المذهب ده يشمل القول والعمل والعتقاد يبقى اعتقاد المكلف حكم شرعي مذهب المذهب ده يعني قول عمل اعتقاد وعشان نطلع عمل القاضي بقول الشهود اللي ده ما مذهب القاضي يعمل بقول الايه الشوط طالما عدول وخدنا ده ما يعتبرش ليهم احنا بنطلع من ده لان احنا نتكلم على مذهب يعني قول في حكم شرعي المذهب ده واخد دلك ما ليس قوله حجة في ذاته يعني هو اصلا المجتهد والراجح ان المجتهد مش مشرق يعني في قول عند الحنابلة ان المجتهد مشرق والرسول مشرق لا الرسول ده مبلغ والمجتهد مش مشرق المجتهد ده مبلغ الشر المجتهد ده بيبل والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شركانه صلى الله عليه وسلم وفي رساله نزله في اجتهاد النبي والنبي يشتهد ولا يقر على خطا يعني الفرق بين اجتهاد النبي واي ثاني اي اجتهاد ثاني النبي لا يقر على لا يقر على خطا صلى وسلم اذا اخطا ينزل الوحي بايه بتصويبه فمثلا زي اساره بدر اخطا فيها الله وسلم زي عبس وتولى وهكذا يعني ايه تحريم العسل وهكذا مسائل كثيره قدالك كان الواحد ينزل بتصويب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها فاحنا بنقول المجتهد المجتهد قوله ليس بايه المجتهد قوله ليس بايه بحجه في ذاته لكن حجه ايه خلي بالك لا حجه بالادله يعني هو بيجي حجه لما يجيب ادل على كلامه لكن هو قوله في حد ذاته لا المجتهد هو المقالد يتبع قول من ليس قوله حجة في ذاته يعني بيتبع قول واحد من الناس مش معصوم بس حجة في ذاته منين لازم يجب دليل الله يفتح عليك جمعنا كده يشتهد لقد أن يكون عن ايه عن دليل هو المجتهد قوله مش حجة في ذاته ايه اللي حجة في ذات القرآن والسنة الأدلة يعني أدلة منتفق على المختلف فيها ده حجة في ذاته لأننا نقولنا ده دليل شرعي لكن المجتهد كلامه مش دليل شرعي لازم يجيب دليل شرع بيجتهد من غير ما من غير معرفه ترجحان دليل هنا مش لازم اعرف اهم حاجه يكون عنده دليل مش لازم اعرف الدليل هي. هنا بنخلي بالك ايه بقى هنا من غير معرفة ترجحان دليل يعني ايه يعني هو مش عارف جاب الدليل ده منين مش مش, مش الدليل ده مش عارف الدليل ده فيه معارض لي ولا لأ انت فاهم؟ يعني هو مش فهم الأدية يعني ممكن يجوله الدليل كمان هو مش عارفه يقول لأصد ده حظر وده مبيح وإحنا قدمنا الحظر على المبيح هو العارف يعني إيه حظر ولا مبيح ولا عارف إيه وجه اللي ده يقول له يا عم ده أصد ده خاص ده دليل عام وفيه دليل خاص او ده دليل عام قولي ده بيه الخصوص هو إيه مش فاهم الكلام ده كله أخذ ده لكن نحن ليجلنا كده علشان ندخل المتابع خلي بالك بقية أنا أقول لك مسألة المتابعة دين نتجدن بها شوية وبعد كده إلا ما تيجي ما نقولهاش تاني بعض رالماء جالوا الناس على قسمين وفي الناس جالوا الناس على ثلاث ايه على ثلاث اقسم الطرفين العامي والعالم في منزلة في النص اسمها المتابع المتابع ده طالب علم عنده فهم لنفسه القرآن والسنة عنده فهم النصوص عارف العام والخاص والكلام ده كله لكن ما وصلش الى مرحله يعني يعني الاله بتاعته قالت الاجتهاد قاصر ما وصلش منزله العالم فهنا في خلاف دايما كده لما تلاقي فرع متردد بين اصلين تلاقي ناس الحقوق ده وناس الحقوق ده اللي هو اسمه كاس الشبه زي ما قلنا العبد يلحق بالبهيمه ولا بالمكلف بالحر دايما تلاقي كده ايه اصل فرع متردد بين اصلين دايما الراجح في في المتبع ده ان احنا عندنا الاجتهاد ده حفاظا على الدين, الدين نقول ده طالما قال قاصر يلحق بال بالعامي طالما قال قاصر ما يقدرش ينظر في الكتاب والسنه ويرجح ويعمل كده قدام مين فجاء عنده هو ممكن يفهم ال, ال... ال... ال... بس فهم قاصر مش محيط بالكلام مش جادر ايه يجمع الكلام كله لسه ايه قاله اجتهاداته ما كملتش يبقى ده اصلا يلحق بمين بالعاميه كي... كما أن العالم درجات في عالم عشان نشوف ان العلماء ب 6 درجات واخدالك فلكن احنا مش هو ما اتكلمش عنهم العام ده برضه درجات في عام ما يفهمش حاجه خالص فايح وفي عام يقرا شويه او راح يستنتج في مساله جرى فيها كما مثلا بيستيك مساله الطلاق هو قاعد يقرى مثلا الطلاق بدعه ولا مش بدعه وال والمثلا داخل العده وخارج العدة وبينونه واخد لك ولا طلق رجعي وبينونه كبرى وبينونه قعد قعد عنده بعض النظر في الايه في بتاعه دي هو مش فاهم الادله كويس لكن ايه عنده بعضها احنا بنقول ايه من غير معرفة ترجحان دليلي عشان ندخل ان المتبع اللي هو طالب العلم لو سال عالم واخد لك فهم الادله لكن مش عارف وجوه الترجيح كامله كالعالم يدخل في التعريف ده انه انه عامي إنه مقلل لو واحد أجي عنده إن المتابع يلحق بالعالم يجي, يجي الحتة دية ما تنفعش لأن العامي ما عندهش أصلا معرفة الدليل مش معرفة الرجحان فإحنا دخلناها عشان إحنا اخترنا إن المتابع عامي ولا يعرف ها يعني كيفية الاستدلال والاستنباط على وجهه وصلت كده ولا إيه؟ طيب إيه حكم التقليد في الأصول الأصول أنا أقول لكم أمجسامين الدين اللي حاجة اسمها أصول وحاجة اسمها إيه فروة هنتكلم عنها المسألة دي وهو يقول جزء التقليد في الأصول اللي هي العقيدة يعني أصول الدين مش كل مسألة العقيدة المسألة اللي فيها أدلة قطعية من العقيدة وخدلك. يقول لك لا ما حدش خلت فيها ولازم كل واحد يبحث ده شبيه بكلام بكلام الأشعرى في وجوب النظر يعني إيه هو اول ما يجب على المكلف قال النظر يعني النظر انه ينظر في ادل الكتاب والسنة علشان اللي عنده المقلد كافر لازم يكون عنده ايمان كامل انه, إنه يؤمن عشان كده تلاقي كان المتكلمين كانوا يقعدوا زي الرازي وغيره كان يقعد للكل يجيب ادلة على اثبات وجود الرب مش الله اثبات وجود الرب الربوبية اللي كل الناس عندهم ايه ف فايجي يقول يا اخي البحر تدل على البعير والسار تدل على المسير السماء جاءت افواج وبحار اليس عار... يدل ذلك على الواحد القاهر يجي العاين من يقول لي انت قاعد الليل كله تقول لي وجود الرب ادلث وجود الرب ده الليل كله فادلت وجود الرب ليه لانه عندهم لازم تؤمن بهذه الايه الطريقه واخد ولما يجي يموتوا يقول يتمنى ان ماتوا على عقيدة عجائز نيسابور يعني يا ريتنا موتنا على عقيدة العوام، ما كناش مشينا في علم الكلام ما أخذ ذلك؟ أنا ف... أدعى بنفسي فيها جديدة آآ، فهو عنده, إيه؟ عنده عقيدة أن لا، لازم النظر في الأول، لازم ما ينفعش التقليد ما أخذ ذلك؟ رغب العقيد مثلا، اللي هي ينظر قدلة وجود الله عز وجل وحدانيته، استحقاقه للعبادة، صدق النبس عليه الصلاة ايه كل ده بيدخل في الايه اصل ده بيدخلوه في شهاده قال لا اله الا الله وانا محمد رسول الله فمقتضيات الشهاده ان ينظر في وجود الله عز وجل ما هو ما يقول لك انه لازم يعرفها بادلتها يعني نظر في الكون ونظر في الادله الشرعيه وعلم الكلام بتاعها فبيقول لك ما ينفعش فيها فده برضه حتى مشهور عند المتكلمين مشهور عند حتى مذهب الحنابل ومشهور عند بعض الشافعيه واخد لكن ابن تيمية اختار أنه يجوز التقليد في مسأل أصول الدين حتى أصول الدين وده الصحيح شكرا سامين في شرح السفرينية بيقول لك ليه ده صحيح بيقول لك وما أرسلنا لقول تعالى انقدلك مرة وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في أي حاجة حتى في الايه ها؟ في الرسل وفي العقيدة ربنا حال الناس على أهل العلم حتى في كل المسائل حتى يخش فيها مسائل العقيدة يعني واحد لو سأل واحد وقال له مثلا أقمي إذا قل له أشهد أليه لرشان در رسول الله واكتفى بهذا القدر واخد لك, وقال لك في بعض مسائل العقيدة واخد لك ما فيش أدلة على وجود الله عز وجل اللي معندوش وعندو فطرة السليمة ما قعدش يبحث كله قلد وآمن وشاهد خلاص مسلم ما فيوش أي مشكلة فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرون كتابها من قبلك يعني ارجع هذا الكلام لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ونبي لم يشك لا أخذ ذلك هو بص يا شيخ هو في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت تغيره خطابة النبي صلى الله عليه وسلم زي إيه فإما يبلغنا عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهم أفن ولا تنهارهما هل كلاهما او أحدهما بلغ الكبر عند النبي؟ مات الاثنين ماتوا صغير فهمت كده؟ يبقى في الحاله ديت الخطاب ده مش للنبي ده للامه في في فهمت كده؟ ف فكنت في شك مما انزل اليك فاسال طب النبي لا مشكش واللي ايه دي خطبه الامه اسالوا بقى الذين يقرؤون الكتاب من قبلكم وروحوا قلدوهم طب ما ده دليل على جواز التقليد في المسائل الاخيره صح ولا غلط؟ طيب لو قلنا لو قلنا العام هنقول له بقى واحد جاي يسلم تقول له يا عام ايه عرب بقى الكلام بتاع المتكلمين وقدلت وجوب الرب وقدلت مش عارف ايه مش هايسلم مش هايسلم لا مش هايسلم <تصفيق> مخدلا يجا كده احنا ايه لا يكلف الله نفسه الا واسعه يجا كده احنا ضيقنا واسع وحجرنا الواسع طيب. حكم التقليد في الفروع مخدلا كواب يقول ايجوز التقليد العام يعني يقلد في الفروع أيوة. وده الراجح بالأدلة اللي احنا قلناها آه. بعد كده طب الفروع يقول لك يجوز ان نقلط في الفروع فمستدل فسأل... بأية تسألوا أهلا الذكر ان كنتم لا تعلموا ايه مساء للفروع اللي هي مش مسائل الاعتقاد الظاهرة اللي تدخل الإسلام في الإيمان ولا تعلم من الدين بالضرورة يعني مساء للفروع حتى لو دخل فيها ايه جونة الاعتقاد يعني لم يوجد أدلة قطعية يعني مش المعلوم بالدين من الايه من الضرورة مسألة طبعا الكلام ده راجح مفيش مشكله ان احنا قلنا يقلد في دين يقلد في دين بالاولى ولا مش معايا برضه احنا ماشيين بسرعه مش الكلام مش واضح اي اذا كنا احنا يقلد في يجوز التقليد في مسائل اللي هي القطعيه والكلام كل اللي جاي يقلت ده كله يقلد في الدين بالاولى واخد اللي هي الظنيه مسألة تقسيم الدين لاصول وفروع مساله فيها كلام كتير هل الدين فعلا في اصول وفروع ابن فهمي كان ليه وفي كلام ثاني في وسط الكلام ما ينكروش في اصولها واخد الراجح ان هي بس في لوازم واخد ذلك في لوازم لمسألة أصول الفروع هي اللي خلت ابن تايم ينكر عليها هم يقول لك ده في أصول فيه أصول ليعظر فيها بالجهل واخد ذلك والفروع يظهر فيها بالإيه بالجهل ابن تايم قال لك لأ وحتى شخص يقول كل ما يتصور فيه الجهل يتصور فيه العفر طرم ان موشن واحد مثلا في مسألة ما فيش عائلهم وحتى يعنى من الأشياء الضرورية معلومة يديه بالضرورة هو ما يعرفهش ما يعرفش مثلا أن الخمر حرام ولا مثلا الزنا حرام ما يعرفش أن عليه صلاة حاجات ايه ضرورية عليه ومش عارفها يتصور ذلك في بعض الأماكن يتصور يجاي في عذر بالجال حتى مثلا أصول الدين حتى ايه هو المعلومة للدين بالضرورة ما يقدروش يحددوه ليه لأن يختلف من مكان لآخر من زمن لآخر انتشر علماء عدم تشر علماء يعني بلد زي السعودية مش بلد زي مثلا تونس واخد بالك بلد مثلا فيها حرب مش زي بلد ما فيهاش حرب يعني ما حرب مش فاضيين حتى المسائل دي بتدين بالضروره يعني هو عارف اي حاجه وخلاص مال مش معايا عذر بالجهل يا شيخ مساله العذر بالجهل ديت يعني حقيقه من المسائل الصعبه جدا ااه ده الشكل بتاع كانتي حتى بنت ايملي اخوال بيفرق بين الخاف والجلي والسعوديه ليهم اخوان ومسائل <تصفيق> لكن هي خلاصتها خلاصتها كل ما يتصور فيه الجهل تصور فيه العذر <تصفيق> بس خلاص هي ده كده طيب آه بعض ايه بعض احكامه بعض أحكام التقليد يجوز للعام ابتداء سؤال منشاء من العلماء من اللي يثق في علمي وعدالاتهم يجوز للعام أن يبدأ سؤال أي واحد من العلماء يكون وثق في علمه في عدالتهم طب لو الفتاوى تعددت لو تعددت الفتاوى العام يرجح بينها مثل الفقه ما يرجح بين الأدلة العام يرجح بين المفتين يعني مفروض يسأل واحد ويلزم قوله طالما أن هذا أهل علم وعنده عدالة وعنده ورع وثقة ما يسألش غيره وينفذ كلامه وينتهي الموضوع لقيت يا طب هو راح بدا يسال واحد ثاني راح ده جاب له سؤال وده سؤال يعمل ايه يبتدي يرجح بينهم يتبع الاعلم يشوف مين اللي اكثر علما يتبعه بعد كده يتبع الاوثق اللي هو عنده عداله هو خدالك اه يعني لا هو ما يسأل لكنه قفت هو سأل ما احنا نقول بجاء فيه إشكاليات أنا هقول لكلام ده إنه ممكن يسأل تعانو الترخص بيبحث عن واحد ده ده حرام لكن هو مثلا ما فهمش يواب الأول أو أرادا يتأكد مش, مش لضرب كلام علماء بعضهم بعض ده هو مفروض إذا كان ده عالم ما يسألش غيره ما ما يسألش ماذا لا هو يسأل واحد يسق في علمه طيب لانه عندنا اجماع على ان العالم يسال من منشا من الايه العلماء مش عارف مين الاورع مين الاعلم يسال مين اعلم واحد في البلد ديت مين اللي عنده ورع في البلد ديت واخد اللي يغلب على ظن انه الاعلم او الايه او بالك بعد كده بيقول ليه جزء العالم بيتبع الرخص يعني ما ياخدش اخاف إذا قلت في المسألة الخلافية لأن هذا يعمل بالهاوى هذا هو التشريع عشان يخرجك عن الهاوى عن اتباع الهاوى أنت تروحها ما ينفعش لكن هو يتبع ما يحقق الإطمئنان لديه ببراءة ذمته من التكلف زي حديث هو بيقول الحديث استفت قلبك وأنا هتشعر الحديث ده أنا هتكلم عنه أنا من أهمية الحديث ده هجيب شرح لي الحديث يقول إيه؟ استفتق قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتاك طيب. الشيخ العسامين بيقول في مقصد يعني أجاب مقصد واحد من المقصد السيئة عند السائل ده أظن هي آخر حاجة في المقصد الثاني هو المقصد السائل, السائل ان هو تتبع الايه الرخص لا ده ممكن يكون دي مقصود ثانيه ان يكون التعنت هو هو عايز يحرج ال يكون فاهم مساله كده وقاعد يقرا فيها شويه عايز يبين ان العالم ده ما عندوش علم بالمساله ديت واخد بالك يضرب كلام العلماء بعضهم يقال لك شوف العلماء وقال ده قال رايه وده قال رايه رأي واخد بالك يعني في مقاصد كثيره من مقاصد السيد عند الايه عشان كده كان بعض العلماء لما يجي له واحد يستفتيه يقول له لا اعلم يقول له امى عليمتا انه من كتم علما اللجم بالجم النار يقول له دع اللي واذهب انت مين عشان تلجمه بالجم النار اذا جاء من يفقه هذا العلم فكتمته عنه فله اللجم بالجم النار هو شايف ان هو متعنت بيسمي ان في حاجه اكبر منه والخذا لك زي مثلا يجي واحد مثلا عن دم البعوض وهو قتل الحسين نقول يا انزوروا هؤلاء قتلوا الحسين ثم يسالونا عن دم البعوض ينقض رضول ما ينقضش الودود فايه يعني في احيانا ايه واخد بالك فهو شايف ان مثلا واحد مثلا تحس ان هو صغير كده لسه بالر جديد وقاعد يسالك مثلا عن مسائل كلاميه شائكه طب انت مش, مش من الفقه ان انا افتيك في ده انت متعنت على نفسك مش متعنت عليا المتعنت على ايه اصبر شوية ما تسألش في الكلام ده دروقت ان هذا واخد ذلك مش من الفقه ان انا افتيه في هذا المثال لو العالم عارف ان ده بيتعنت او مثلا بيشق او عايز يظهر عجزه او يدرب كامعة عمام بعض او يتتبع روح ما يفتحش واخد ذلك لو سألوا اين الدليل مش لازم يجيبه لو العالم لو العالم يسأل العالم اين الدليل مش لازم يقوله الدليل كذا هو قول العالم ليه دليل طالما مبثق من الكتاب والايه والسنه وانخدلك جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم ليه بقى لان كانوا متعنتين اليهود كانوا متعنتين وانخدلك الاولى ليه ايه إن يجيبه يتركه شوف بقى ان كان هو يقدر يبين عجزه ها يجيب ويبين عجزه زي كان شايف انه ايه مش عايزوا جاء دماغهم معاه يتركوه طب الحديث اللي هو اتكلم عنه استفت قلبك وان افتكر الناس وافتوا كدهوت هو بعضه لسه دليل على اعتبار الالهام حجه شرعيه واني في حاجه اسمها الهام ها والالهام ده من الحجه لا الهام ده كلام الصوفيه ما فيش ده مش حجه شرعيه خد بالك ااا الحديث بيقول بيحذر فيه من الشبه هو الحلال بينه الحرام بينهم بينه أمور مشتبهة لأعلامها كثير من الناس ممكن عالم يفتيك بحلية شيء وانت عارف انه ممكن يكون حرام يعني انت جلبك مش مرتاح ان هو حلال فيه شيء يحيك في صدرك ان يقول لك ده حلال او العكس اه وخذلك يعني قلب المؤمن لا يطمئن للشبه ده زي حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك البر حسن الخلق والإثم حكى في صدرك وكرهت, وكرهت أن يطال على الناس يعني انت في حاجة يوى صدرك كده يعني مثلا أنت لو عايز تعرف هقول لك أنا ضابط كده يفهمك الكلام ده لو عايز تعرف أنت بتختب ولا بتختبش لو بعد ما تكلمت في حق شخص وحاسيت أنك ارتحت كده وتفشيت عرف أنك اختبته انت كده حسنك انت حككت حاجة كده انت اختبت لو ما عندكش محسيتش كده انت مش غرضك اللي انتقاص منه والغرضك شخص انت بتحذر من شيء معين وقدلك هي جدالي مصلحة شرعية وقدلك فبيقولك ايه لما واحد يقول لنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله وجئت تسأل عن البر قال نعم قال استفت قلبك البر مطمئنة مطمئنة الهي النفس واطمئنة الهي القلب والاثم هاك في النفس وتردد في الصدر, الصدر ان افتاك الناس وافتاك واخذلك هنا يعني هو بيقول له لو التبست يعني كل الموضوع ده ورع وترك شغله مش ان انا قلبي حدثني قلبي عن ربي والغي الدين ولا انا عندي الهام مش عارف لا الكلام مش كده هو عايز يقول لك ان انت قلب المؤمن لما يكون الإنسان مؤمن تلاقي ان كده القلب أجرد اجرد في نور من الايمان بيقدر يميز الحلال من الحرام فانت قلبك دليلك حتى لو واحد مسك تسعه عن شيء وانت كده انت بنفسك متضايق من الشيء وراح واحد قال لك لا ده يجوز تلاقي عندك كده شيء في النفس خليك خليك انت ايه ها اجي انت في الحاله ديت اتبع قلبك انك تتركها ايه ورعا ما مسها يعني ده خلصت الكلام في الموضوع دوت والحمد لله كده فضل الله عز وجل انتهينا من شرح الجزء المقرر في الأصول طبعا هو الكتاب الكتاب جيد لكن هو كان قافته انه اعتمد على يعني كان جل اعتماد الشيخ مسلم الدوساري صاحب هذا الكتاب كان جل اعتماده على كتاب المهذب أو الجامع بتاع عبد الكريم النملة عبد الكريم من الناس اللي ليهم رسوخ وقدم في أصول الفقه ولكن ما كانش لي قدم في العقيدة أخذها لك ف... ودي أنا هقول كلام ده ل... لفيتتكم إن لابد من دراست العقيد لو انت مساء علم أصول الفقه مملوء بالمسائل الكلامية وهي ده قلته قبل كده مملوء بالمسائل الكلامية وانت لو درست أصول فقه بغض النظر على العقيدة هتطلع أشعري لا ريبة وده الحصة مع الشيخ عبد الكريم بن ليه مجهود كبير في خدمة أصول الفقه حتى هو عامل شرح روضة النظر حالي في مجلدات شرح جميل وبسيط ومسهل الموضوع جدا حتى المنطق مسهله لكن كان بينجل بدون تحر ينجل العبارات اللي هو شاف انها راجحة مع ان خلفها سموم وغيباطنها سموم واخد ذلك من مسائل كلامية فلذلك نزل منه تحذير من بعض طلبه الهل التحذير من كتب عبد الكريم النملة في أصول الفقه لانه اشعاعي هو حاقه رجل يعني كما نقل الينا ان هو لما سمع الكلام ده بكى وطلب ان الناس تنصحوا سره بلاش تبقوا حاله المله ان هو ما يعرفش الكلام ده انه خطا ما يعرفش مثلا لما يقول الأمر عين النهي ها ما يعرفش المساله ديت وراها مذهب عقائدي وخد ايه <تصفيق> الامر عكس النهش واخدها لك بنفس الصيغه وراه مذهب عقائدي هو الكلام النفسي وكلام اشاعره بنفي صفه الكلام الالهي عشان هم يشوفوا بيروا من المساله ديت ف... فلذلك واخد هي كان اعتمد على الكتاب والكتاب حقيقة هو كان لي نفس الشيخ عبد الكريم وفي الكتابات وكان هو بيتكلم كلام ممكن ما كانش فيه حد كتير من الكتب الأسوب بيكتبه كان بعضه صح وبعضه غلط وأظن احنا ايه الحمد لله علقنا على الكتاب بما يضبط هذا الايه الكتاب بعض الشيء على حسب ما ظهره ان شاء الله وان شاء الله انا اعتبر ده بداية وكان كتاب سهل وبسيط ان شاء الله بعد كده نجي اخذ كتاب اوسع من هذا الكتاب اقول خول هذا واستغفر الله عليكم وسبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك